بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوهُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم, لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهشت بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يأخذه لي وعدو له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 إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف ان يفرط علينا أو ان يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأراه فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك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 فلنأتي بسحر مثله فاجعل بيننا, وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا خبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل ما لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم ولا في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه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 والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى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 فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا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 تنقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فقلنا يا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ لك ولزوجك فلا وَلِزَوْجِكَ فَلَا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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجوات الخلد؟ آدم هل أدلك على شجرة الْخُلْدِ وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره, ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهاد لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى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 أهلكناهم اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا, لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى